خمسون طيفا من العرب you、yeah. ألم الله الله المجد يارسول الله يا ع ظ ل م الجنه عليك صلوات الله عبد ا ل ب ا ب يرتمي لتم الاعجاب جذب الجواب مرحبا فالقى بالماء <تصفيق> بالجود م ق ر ي ا ل ض ي ا ف اني م ن ه ا ت اغذي بالحق ل هذا الحبيب الاعظم سر المجيب حاشا يقلب من لنا ا برسول الله ومنحه سر القرب ي واجري قربه و ا ل ع ق ن ي أ ه ل الله شركه ن ن ا م بنظر الهدى للخدمات التقنيه فاصر دعا مملوكا له ل الله, الله لما ن ا د ر له فاصر أ دعا مملوكا له t h a n you <laughs> 「よろしくお願いします」<音楽><音楽> 「あかねた」<音楽> The women حبحت ولو في روايه اني احبك للرحمات I'm g o n k a be Yeah.、Uh -huh. Masjid bertempura dan besar trendnya ikut menaruh jenengan amarnya hasilnya puas banyak dapatnya berkah airnya berkah gurunya sebumpul masyhur terbanyak muridnya lebih sepuluh ribu orangnya terlebih lebih waktu muridnya kompleks itu